وَما أَدْرَكَ مَا عِلّون كِتاب مَررقُومُ يَشهَجهُ المُقََّبون إِ الأبَرَرَ لَ ف نَعمٍ على الأرائِك يَوظُرون تَعرفُ فِي وجهههِم نَظْرَة النَّعم يسْقَوونَ مِ الرَّحييقِم مَخْتُون ختَامُوه مِ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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمنوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ